حمامي يا شادي الواحه هيا افتنيا ي نزيل الدروح الروح ماهيب مرتاحه ما من حالها والجروح جروح, من حالها والجروح جروح لشافت الطير ب ج ن ا ح ه يكفخ وجو الفضاء مفتوح, مفتوح قامت بالاشواق ن و ا ح ة لا شك عيالي سرا ل ن ا حمامي ح يا شادي الواحه هياطني ا يا نزيل ا ل د و ح ا ل ض و ح ماهيب مرتاحه 「この ر 郎は」 صرت لا صرت عن غايتك مطروح والحب بالوه فضحه, والحب فضحه، راعيه, لو راعيه لو يجحده مفضوح حمامي يا شاقي الراحه هيا بدنيا نزيل الدوح الروح ماهيب مرتاحه ما من حالها والجروح جروح, جروح شكواه ما تشفي ج ر ح ه الشكوى ما تشفي جراحه والروح خطر ن عليه ا تروح دايم بالاسرار ل سرار بواحه دايم ب بواحه لو كان مافي الحكي مصلوح, لو كان ما في الحكي مصلوح 「あやつてねえよ نزيل الدروح الروح ماهيب مرتاحه من حالها والجروح